ولكن اصبحت افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا اللهم فيما رزقتنا من النعم وأعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يقضى تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به علينا من النعم واوليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ما تحول به بيننا وبين معصيت ومن طاعتك من تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمين ما إنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم نوص إخواننا على أرض الشام. اللهم كلهم عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا اللهم اجمع كلمات إخواننا على أرض مصر. وعلى أرض العراق وعلى أرض الرباط لباط فلسطين اللهم وحد صفوفهم اللهم قوِّر رمياتهم اللهم سدد سهامهم اللهم أطعم جوعهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم من أرادنا وأراد ديننا وإسلامنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأماتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا ومن له حق علينا من النار اللهم اجعلنا لك مسلمين اللهم اجعلنا لك طائعين اللهم لا تجعلنا من الأشقياء المحرومين اللهم ارجع اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اعد علينا رمضان اللهم اعد علينا رمضان اياما عديده وازمنه مديده اللهم اعد علينا وعلى الامه الاسلاميه وهي ترفل في ثوب العزه والكرامه والنصر على الاعداء يا مجيب الدعاء يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصل اللهم على, وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهده واقتفى أثره إلى يوم الدين